يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن السماء تتشقق يوم القيامة بالغمام وأن الملائكة تنزل تنزيلا وقال القرطبي تتشقق السماء بالغمام أي عن الغمام قال والباء وعن يتعاقبان كقولك رميت بالقوس وعن القوس انتهى ويستأنس لمعنى عن بقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا الآية وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الآية الكريمة من تشقق السماء يوم القيامة ووجود الغمام وتنزيل الملائكة كلها جاءت موضحة في غير هذا الموضوع أما تشقق السماء يوم القيامة فقد بينه جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه كقوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وقوله تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وقوله تعالى إذا السماء انشقت وقوله تعالى فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت الآية فقوله فرجت أي شقت فكان فيها فروج أي شقوق كقوله إذا السماء فطرت، وقوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا وأما الغمام ونزول الملائكة فقد ذكرهما معا في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة الآية وقد ذكر جل وعلا نزول الملائكة في آيات أخرى كقوله وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك الآية وقوله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين قال الزمخشري والمعنى أن السماء تنفتح بغمام يخرج منها وفي الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحف أعمال العباد انتهى منه وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر تشقق بتشديد الشين والباقون بتخفيفها بحذف إحدى التائين وقرأ ابن كثير وننزل الملائكة بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة مع تخفيف الزاي وضم اللام مضارع أنزل والملائكة بالنصب مفعول به والباقون بنون واحدة وكسر الزاي المشددة ماضيا مبنيا للمفعول والملائكة مرفوعة نائب فاعل نزل والأظهر أن يوم منصوب بذكر مقدرا كما قاله القرطبي والعلم عند الله تعالى قوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الملك الحق يوم القيامة له جل وعلا دون غيره وأن يوم القيامة كان عسيرا على الكافرين وهذان الأمران المذكوران في هذه الآية الكريمة جاءا موضحين في آيات من كتاب الله أما كون الملك له يوم القيامة فقد ذكره تعالى في آيات من كتابه كقوله جل وعلا مالك يوم الدين وقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور الآية إلى غير ذلك من الآيات وأما كون يوم القيامة عسيرا على الكافرين فقد قدمنا الآيات الدالة عليه قريبا في الكلام على قوله تعالى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 من المشهور عند علماء التفسير أن الظالم الذي نزلت فيه هذه الآية هو عقبة بن أبي معيط وأن فلانا الذي اضله عن الذكر أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف وذكر بعضهم أن في قراءة بعض الصحابة ليتني لم أتخذ أبيا خليلا وهو على تقدير ثبوته من قبيل التفسير للقراءة وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب فكل ظالم أطاع خليله في الكفر حتى مات على ذلك يجري له مثل ما جرى لابن أبي معيط وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة جاء موضحا في غيرها فقوله ويوم يعض الظالم على يديه كناية عن شدة الندم والحسرة لأن النادم ندما شديدا يعض على يديه وندم الكافر يوم القيامة وحسرته الذي دلت عليه هذه الآية جاء موضحا في آيات أخر كقوله تعالى في سورة يونس وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط الآية وقوله تعالى في سورة سبأ وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في أعناق الذين كفروا الآية وقوله تعالى قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها الآية والحسرة أشد الندامة وقوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إلى غير ذلك من الآيات وما ذكره هنا من أن الكافر يتمنى أن يكون آمنا بالرسول في دار الدنيا واتخذ معه سبيلا أي طريقا إلى الجنة في قوله هنا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا جاء موضحا في آيات أخرى، كقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقوله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وقوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم ندعو إكمال تفسير الآية للقائنا القادم لتصرم وقت هذا اللقاء فحتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته